بسم الله. إلى كم قسم تنقسم المعربات إلى قسمين. معرب بالحركات ومعرب بالحروف. فما هو الأصل؟ الاعراب بالحركات. فكم قسم الذي يعرب بالحركات؟ أربعة. اسمه رد جمع التكسير جمع النسالم. في المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. أحسن. والذي عرب من الحروف أربعة أيضا التثنية وجمع ذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال والأمثلة الخمسة هذا هو ما تقدم معنا فهي هذا الكلام هو حاصل ما تقدم يعني حاصل الباب المتقدم فما خلاصة التثنية؟ نعم ترفع بالألف المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء والجمع ما هو خلاصته يرفع بالوا وينصب ويجر بالياء كذلك نعم والأسماء الخمسة لا لن تسألت هذا فضل أسماء الخمسة ما هي الخلاصة فيها ترفع بالوا وتنصب بالألف وتجر بالياء والأمثل الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها أحسنت بسم الله قال رحمه الله باب الأفعال والأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر ماض ومضارع وأمر النحو. ضرب ويضرب واضرب وهذا التقسيم الثلاث الأفعال هو تقسيم استغرائي أي أن النحات تتبع كلام العرب فوجدوا أن الأفعال ثلاثة لا رابع له لا رابع لها فلا تجد رابعا لهذه الأفعال فالفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا فليس ثما فعل رابع لهذه بدليل الاستقراء فإن النحاة استقرأوا كلام العرب فوقفوا على هذه الثلاث الأفعال فحسب ولم يجدوا رابعا لها فالأفعال ثلاثة أنواع وبدأ بالماضي منها وقد تقدم الكلام عليه وعلى ذكر علامته ولا بأس من إعادة ما تقدم لتقريره عند الطالب فالفعل الماض هو ما دلنا وقبل ذلك تتقدم الكلام على الفعل معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي فمعنى الفعل في اللغة حدث ومعناه في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة هذا هو تعريف الفعل عموما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمن الثلاثان التي هي الماضي والحال والمستقبل وذكر هنا رحمه الله تعالى أقسامه وأنه ثلاث أقسام ماض ومضارع وأمر وأما الماضي فتعريفه هو ما دل على حدث وقع وانقضى هذا هو تعريف الماضي وحد الماضي تسهيلا على الطالب ما دل على حدث وقع وانقضى قام وقعد وجلس. وأكل وشرب ونام وأخذ وأعطى كل هذه أفعال ماضية تدل على حدث الأخذ والعطاء والنوم والقعود والجنوس وهذا الحدث مضى وقع وانقضى, وانقضى وقع وانقضى أكل أي أنه قد حصل منه هذا الشيء وانتهى وكذلك أخذ وأعطى ونام وجلس كل هذا كما ترى تدل على أحداث وقعت وانقضت أي انتهت وأما علامته فعلامته كما تقدم معكم قبول إحدى التأني تقدم معنى التأنيف لكنه لا بأسا تزاد علامة أخرى قبول إحدى التأني تاء الفاعل وتاء التأنيف ضربت وجلست وأكلت ونمت وأخذت وأعطيته هذه أفعال ماضية لأنها قبلت إحدى التعين وهي تاء الفاعل كما ترى فإذا قبل الفعل تاء الفاعل فهو فعل ماض إذا قبلت الكلمة تاء الفاعل فيحكم عليها بأنها فعل ماض أخذت ومشيت وضربت ونمت إلى آخره فهذه أفعال ماضية لأنها قبلت إحدى التعين والمقصود بالتعين تاء الفاعل وتاء التأنيت وكل كلمة قبلت إحدى التائين يحكم عليها بأنها فعل ماض هذه قاعدة فضربت ما هو هذا ضربت فعل ماض كيف عرفنا أنه فعل ماض لأنه قبلت الفاعل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فما هو قلت وأمرتني فعل ماض كيف حكمت عليه بأنه فعل ماض ما قلت لهم إلا ما أمرتني بقبولتها الفاعل قلت وأمرتني سواء كانت مفتوحة أو أيش أو مضمومة أو مكسورة مضمومة مع المتكلم يقول قلت ومفتوحة أو مكسورة تكون مع المخاطب فتقول للذكر قلت وتقول للأنثى قلت كذا وكذا أنت قلت كذا وكذا إذا خاطبت المؤنث وإذا خاطبت المذكر قلت له أنت قلت كذا وكذا فتكون هذه التالفاعل أيضا فتال فاعل إما أن تكون مضمومة وذلك مع المتكلم قلت وإما أن تكون مفتوحة وذلك مع المخاطب المذكر قلت ضربت نمت أكلت أو تكون مكسورة مع المخاطب المؤنثة قلت نمت أكلت شربتي مشيتي واضح فهذه تال فاعل علامة على أن الكلمة فعل ماض إذا دخلت عليها وكذلك أيضا من علاماته أنه يقبل تاء التأنيث قامت وقعدت وشربت وأكلت كل هذه أفعال من الإسم فعل ماضي فعل ماضي كيف عرفتم؟ لأن قبل التاء تأنيث ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق فما هي هذه أفعال ألمت فحيت ثم قامت فودعت كلها أفعال ماضية كيف عرفتم أنها ماضية لأنها قبلتها التأنيذ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ما هي هذه الأفعال الثلاثة اهتزت وربت وأنبتت كيف عرفتم أنها ماضية لأنها قبلتها التأنيذ فهذه علامة الفعل الماضي تعريفه كما سمعت هو مدل على حدث وقع وقضى كما رأيت في الأمثلة قام قعد كلها أحداث وقعت وانقضت وعلامة هذا الفعل الماض أنه يقبل تاء التأنيث قامت قعدت أو يقبل إحدى التأين تاء الفاعل كما سمعت قمت ضربت نمت وتاء الفاعل من تكون مضمومة أو مفتوحة أو مقسورة متى تكون مضمومة مع المتكلم ضربت ومتى تكون مفتوحة مع المخاطب المذكر ضربت ومتى تكون مكسورة مع المخاطب المؤنث ضربتي نمتي أكلتي فهي في محل رفع كما تقدم معنا طيب انتهينا من الفعل الماض من تعريفه ومن بيان علامته ما هو جاءهم جاءهم جنازة جنازة ايش نافعنا يا جماعه معدن الجنازه ايش رايكم ولا الصبح خلصنا هناك كويس شكرا لكم يا محمد هنا هنا نسامحكم بني